يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كنا إخواني الكرام في استياق قول ربنا سبحانه ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة الجدل آدم فسجدوا إلا قبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منك خلقتني من نار وخلقته من الطين. قال فهبت منها طرد اخرج برع فهبت منها فما يكون لك أن تكبر فيها فخرجنك من الصاغرين قال ماذا قال اندره ما قال ربي علي بل قال انظرني الى يومي بعدين هناك قال انظرني ليش ليس اطلب النظرة يعني ربي لا تمزني حتى يوم البعث والنشور حتى الناس حتى الموت ما ارى ما يريد الموت انظرني الى يومي يبعثون الى يومي يبعثون يعني حينما يبعثون اكون انا حاضرا لا تمسني يا رب ليش حسدا وحقدا لاعتبر ان السبب في طرده هو ادم وهل ادم تسبب في طرده نعم ما الذي تسبب في طرده هو هو نفسه خالف أمر الله ولكن قال السبب يعني هكذا الحسود الحقود الذي يريد أن ينتقم خلاص هكذا بدون سبب الحسود يحمل نفسه يحمل فائبه على أن يظلم وأن يجور وأن يتعدى وأن يتصلد ويتعالى قال أنظرني إلى يبعثوا لي هنا فرق آدم وقع في المعصية كمسيازي والشيطان وقع في المعصيه كلاهما عصى كدولة. وعصى ادم ربه فغفر لكن ليش هذا قال انظرني وذي خار ربي شوف علي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا كن من الخاسرين ليه هذا موفق الى هذا الى التوبه ادم موفق وابليس اللعين لم يوفق للتوبه شو السبب تامل معي عباد الله كل امر امر وهذه قاعده اصوليه في الاسلام كل امر امر من رب العزه او كل نهي نهي يطلب من الانسان أمور اولا ان يعتقد صحه هذا الامر او صحه هذا النهي هذه واحد انت اذا لم تعتقد ان هذا الكتاب هو من الله انت كافر بالله هذه الاوامر من الله اذا لم تعتقدها كفرت بالله كل اوامر رسول الله اللي لم تعتقد صحتها فانت كافر خلاص الاولى ايش هي اعتقاد صحه هذا الامر أهلني. الثاني قبوله أن تقبله وأن ترضى به هذا الثاني لابد ما توم من أبدا حتى ترضى بكل ما في كتاب الله وكل ما في سنة رسول الله قل عن الرسول انا أنا راضي أفتح صدري لها أنا قابل كل ما جاء عن ربدي هذه سهلة، الثالثة أن سعمنا وأنسناه كل أمر تطبقه وكل نهي تجسنه، كده؟ كل اللي كنت تقوله لسه ما فوقنا، لا بياي صار في عاشرة الله أعلم. آدم اعتقد الصحة أو أمر الله لما قال له، ها؟ دخلوا الجنه وقال كل ما شئت كل, كل من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره اعتقدت صحه هذا الامر وصحه هذه ثم رضيا بذلك ثم قد التطبيق العملي كذلك لا ادم خالف الامر اعتقد الصحه موجود القبول والرضا موجود لكن الامر ما نكون او اقول نهي قول ابليس اللعين الاولى اعتقدها اعتقد الصحه هذا الامر ان الامر من رب العزه عرفه للاه عرف الله للاه كان من العارفين نبيه بالله لكنه ما قبل ما رضي الامر الرباني رفضه من اول واحدة ما قبله كذلك ولذلك وايضا ما فعل ما تبق ادم لا ادم اعتقد السحة وقبل ورضي بقية تنفيذه ولذلك لما قبل ورضي وفقه الله للتوبه فتابع الى الله ابليس اللعين لا ما قبل ولا رضي فلم يوفق للتوبه فانتم الظن او ان شاء الله فرق اخر هذا ما قبلتموه فرق اخر ادم اعترف بالذنب كذلك أطلع. ثم ندم على ما فعل هذه الثالثة. ثم الثالثة لا نفسه، ثم الرابعة استغفر من ذنبه وتاب الخامسة ما عيس من رحمة الله طرق الباب وما زال يترخ ويبكي حتى يفتح علىه إبليس ولا واحده من الخمس ما اعترف ولا ندم ولا لام نفسه ولا استغفر ولا تاب ولا رجاء رحمة الله بل أيسى من رحمه الله هذا الفرق لعل أحسن من الأول ولكن الأول لا بد منه ليش؟ لأنه ينبني عليه الكفر والإيمان فمن جاءه أمر من الله أو نهي من الله بأن يترك الربا فما قبل الأمر ولا رضي به ما قبل نهي الله ولا رضي به ثم تعامل بالربا اشمل حكم في هذا؟ ما حكمه؟ الكفر لأن الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في انفسهم عرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني يرضون ويقبلون واجهوا لهم الرغبة في تطبيق العمل وإلا ما يؤمنون لكن هذا قابل أمر الله ورضي به واعتقد صحته وقال على الراس لاين لكن في التطبيق العملي خالف وهو يبكي هذا باجماع العلماء انه مؤمن عاصي كذلك الصلاه هذا ما قبل امر الصلاه ولا رضي به رفض امر الله وستهزأ بالصلاه وباهلها ثم ما صلى كافر خلاص وهذا قبل امر الله ورضي به وقال على الراس والعين ولكن ادعوا معي ان يفتق الله انا ما اصلي هذا نقول كافر لكن كفر عملي ما يخرجه من المله لكنه كافر كفر عملي هذا هو اخواني الفرق الدقيق الذي لا يعرفه الكثير بقينا قضيه واحده وهو ان الله قال هنا حكاية عن ابليس اللعين انظرني يا رب الى يوم يبعثه الايو الاخرى قال الى يوم يبعثه قال الله لا انك من المنظرين الى يوم الوقس المعلوم لا الى يوم الوقس لتذوق الموت يا عدو الله شو الوقت المعلوم قيم ساعة فتساعة لما تقوم تقع النفخة الأولى يسحق من في السماوات وحتى إبليس حتى إبليس يسعق لنا حتى هو يقوم فالله قال له إلهي من الوقس المعلوم كيش إلهي يبعثون هذه واحدة ثانيا هو يريد أنظرني يوم يبعثون يعني مدة حياة البشرية كلها ليش؟ لأنه يريد عدو الله أن يضلل وأن يكفر أكبر عدد ممكن انتقاما من آدم وذريته. هكذا يريد يريد أن ينسق من من الجميع ولا يصرف ولا واحدا كذا؟ ونجح في هذا لازم ولقد صدق عليهم ابليس ضنهم ابليس فتبعوه كلهم الا فريق فريق والفريق <تصفيق> جماعه قليله لانه خلقوهم انهم اجمعين الا مجموعه وهم الذين اخلصوا العبوده لك يا رب الذين دخلوا في كنفك سلموا حياتهم كلها لتقودهم أنزل انصرخوا من أنفسهم وأعلنوا العبودية الكاملة لك هؤلاء ما لا يقدر لا يستطيع تسلط عليهم لانهم في حماية ما الذي يحميهم العبودية لله العبودية لله أليس الله بكاف عبده, عبده. فكفاهم شر الشيطان ووساوس الشيطان وإغراء واغواء الشيطان بالعباده لله. الا عباده والله عز وجل لانه عرف ان الله قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان لهذا وسدي عرف قضيه اخرى لا بد من التنبؤ اليها لان هذا القصص القراني ها؟ كله عيظه وعظه شو القضيه وهو ان الله استجاب للكافر أكفر الكافرين واظلم الظالمين هو ابليس اللاعب كيف استجاب له وهو عدو الله رفض امر الله وتعالى على الله واخذ يفهم ويتفلسف امام شرع الله وامام امام الله كل من سفسف في امر الله وفي شرع الله واخذ اخذ فكر واخذ اخذ اوامر اغض هذا كافر خلاص كيف استجاب له الله سبحانه وتعالى من كرمه ومن فضله ونعمته انه يستجيب لكل من دعا كافر او مؤمن يستجيب له اجعل الاستجابه سبحانه مثل الرزق فانت طلبت الولد يعطيك الولد طلبت الرزق يعطيك الرزق طلبت العافيه يعطيك العافيه طلبت الوظيفه يعطيك الوظيفه مؤمن او كافر على السواء. هذه الدنيا جعلها الله حتى لمن يمكن وجوده حتى لمن يحارب دينه حتى لمن يذبحوا اولياءه يعطيهم ويكرمهم ويعافيهم ويرزقهم وهم ينكرون وجوده يقول من سبب وجوده سبحانك يا رب لا احلمك لكن اخواني هذه الاستجابة كالرزق كما قلنا ابتلاء وامتحان وهذا سبق أن ذكرناه ابتلاء قد يقول للمؤمن تفضل لكن لهذا امتلاء يحاسبه على الصغيرة والكبيرة كل نفس يتردد في صدرك تحاسب عليه كل نظره باذنك وحسب تحاسب عليه كل سمعه تسمعها كل كلمه تنطقها كل حركه تتحركها كل ذلك في تحاسب عليه وتناقض لنا نعم ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَنِّ الْعَيْمِ كده؟ إذن هكذا ابن ليسك ولهذا الله عز وجل يحكي عن الكفار الكفار مشركون كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لف الدين فلما نجاهم نجاهم الألان هم كفار مشركون كيف يقبل منهم؟ لكن قبلوا منهم ليش؟ اتحاد بالتالي ليحاسبهم على هذه النعم فلما نجاهم إذا فلما نجأهم الله مخسروه فلما نجاهم إلى البر, البر إذاهم يشبكون والآية الأخرى يقول وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدة أو فلما كشفنا عنه ضر ضرت مرة كأن لم يدعون إلى بر مسح ويتم ماذا في باطله وفي ضلاله وكفره والله نعم عليه ويستجيب له ويأخيره. المهم هذه فهدي نعم زاد إبليس وقال الله عز وجل أنظر لما قال أنظرني إلى يمبعثون قال إنك من المنظرين فأقصم أمام الله عز وجل عز الله لينسقنا من رب العزة انظروا إلى التصارع انظروا وانظروا الى حلم الله قال فبما اغويتني اي إضلال فبسبب اضللت بسببي اضلالك لي واغواك لي لا اقعدن لهم صراطك المستقيم يريد عدو الله ان ينتقم من رب العزه يعني انت لما اضللني ما أترك احدا يسير إليك ويكون من أوليائك وعبادك الصالحين والله ما تركوا احدا ليش لأنك أتلقوا بي أعوذ بالله تنظروا عدو الله وكم وكم من أتباء الشيطان الآن يحاربون الله والله في فاس مرة أخرى علقوا سورة الشيطان وقالوا هذا هذا هذا رفيقنا. رفيقنا هذا الذي قال لله لا بطط بطط نحن نؤيده ونحن في صفه لأنه قال لله لا لا اسجد خلى لا لا هذا بطط نحن معه اتباع الشيطان وما اكثر اتباع الشيطان انتقاما من الله. قال فبما اغويتني فبسببك أغو فبسبب إغوائك لي لا أقعدن لهم صراط المستقيم لأن الذي يريد أن يمر إلى الله يريد أن يصل إلى الله هذا صراط علي مستقيم سراط علي مستقيم ان ربي ان ربي على صراط المستقيم قائم على السراط مستقيم. من اراد الوصول اليه ما في طريق يصل تصل اليه الا عن الطريق المستقيم ما هو الطريق المستقيم كتاب الله فانا الاسلام العظيم سنة رسول الله الايمان بالله التوحيد العمل الصالح كذا هذا هو الطريق الموصل الى رضا الله والموصل الى الجنة ونعيم الله قال انا ذلك الطريق سعر سنة. انا اتي على اوله فما اترك احدا يمر علي لأقعدن لهم سرطك المستقيم ثم لا لآسيناهم من بين ايديهم ومن خذب حلذير يتعرف للبن مفيش ابعاد سالاش يعمل ها ما فيه ترس مر منه عاش يتعال قال مش يجي من قدامه هو من مورا هو يجي من اليمين ويجي من اليساء ومن الفوق لا لان من الفوق ما يستطيع شو الفوق قال من بين ايديهم لان امامهم ومن خلفهم وإيمانهم وعن شمائلهم ولا تيد أكثر شاكرين شاكري ما في عرض يشكرون هنا في أول سورة أشكرنا سبع ما أنزل إليكم من ربكم ولا تسبع من دونها أولياء قليلا وستذكرون وكم من قريةنا لكنها فجاءها بأسنا ليسنهم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا أن كنا ظالمين فَلَنَسْأَلْنَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَنَسْأَلُ مُرْسَلِينَ فَالْأَقْسَمُ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ مَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ فَمَنْ الْإِسْمَاءَ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ مُفْلِحُونَ مَنْخَفَتْ مَوَازِينُهُمْ لا بل صاد وقرآن التهيم اتبعوا مؤسسين لكم من ربكم و... ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش شخ... قليلا ما, ما تشكرون شو السبب في هذه القلة الشكر شو السبب فيها هو إبليس سيق نفسه قال أنا خلقت لكم الكرة الأرضية وزوتها بالنعم وفعلت وفعت ليش لكي تشكره ولكنه بخليل ما تشكره أشكل منع من هذا الشكر والشكر قلبي ولساني وجوارحي القلب إيش؟ أن تحب الله وأن تعتمد على الله وأن تعظم الله وأن تعترف بالنعمة والمسجيها واللسان بالثناء قال لك الحمد رب بقراءة القرآن بالذكر بيبليه الى خرية بالأم معروف هنا ثم الجوارح تصرفها في طاعة المولاد وتصبح نسخة ربانية نسخة نبوية نسخة ايش ملائكية هذا الشكر قالوا هو نعذو الله هذا الشكر نحل انحل بينهم وبينه ما في احد يشكر لا اتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن مالهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهمش فمش ما يأبد الحاجة ما يتأك ومن فوقهم ما يصدق ليش؟ لأن الفوق هو من فوق رحمة الله من فوق التوبه الاتصال تفسح الخط يحاول يحول بين بين بينك وبين الخط الرضاني ما يصدق إذا أراثت سبق وقلت يا رب ما يستطيع يعني يحول بينك وبين الله اللي جان عند الله خلاص ما يستطيع أن يمنعك بينك وبين بين الله أبدا لأن الفوق الله عز وجل أعملت من في السماء نعم من بين أيديهم كم بين أيديهم بين أيديك يا الدنيا يتج من طريق الدنيا ويحبب لك الدنيا وشهواتها يحبب لك النساء ويحب لك الخمر والحشيش، ويحب لك المال، ويحب لك الوظيفة، ويحب لك أيش خلاص، الأمور الدنيا كلها، يغرقش في الدنيا، يحب الدنيا، وتتكلم عن الدنيا، وتنسى الآخرة لما تكلم أو ترى الأشياء، هذا بالعدين، الشغل، ويتك من من طريق من فوق من من الوراء، هي من الوراء هي الآخرة، اللي تنسى ترى، يتك من وراء ويثبت عزائمك عن عمل للآخرة. ويشكك فيها ويقول لك ما كان لا بعث ولا نشر ولا حساب ولا ميزان ولا عرض ولا صراط ولا حوض ولا جنة ولا نار من أتى من هناك ويحول وجهتك ويحاول ما يفلح الجمال من جهة اليمين أشياء اليمين الإيمان والعمل الصالح يزيد ويثبت عزائمك عن صلاة الفجر وعن الصلاة في الجماعة. إذا كنت صلي لا بد تصلّي عن في الجماعة. إذا في لا بد تصلّي في الوقت يقولي خلاص. واتدين الله واسع كذا. وإذا صلي سنام يقولي خف قوا. إيه, و... ايه سريع. الوقت ليه خلاص. وتسريع. وإذا سرع وإذا يعني يصنع واحدة. وإذا صلي مزيان كذا يخليك تذكر كذا تذكر كذا تذكر كذا تذكر ننفزه في الصومرة. فاي صلاح اخي العصر وهكذا والله دي افتركها حتى يزيلها هدي دي صلاح دا. سير الاعمال اخرى حس اذا عملت ان عماس يبعثك على الريا والسمعة وانا يقول لك اعتدت كثير او ان اعتدت كذا الى تسمين على الله لابد يسيب شيء لذا نحتاج للعلم ليه يسلكينه صحيح نصارنا ونعرف رأسنا اشي نعمل واشي نصلح لنفسي لابد بالعلم الله لا يعبد اللاب العين فعلم أنه لا إله وصافا من ذبيه لابد من اللعين يعني يوم واحد يعمل عمل صالح ولكن الشيطان يفسده الشيطان يخربه حتى يظن أن على طريق صالح وأنك الرجل طيب وأنك خلاص ما زلنا جيدا إذا الشيطان يعني ما عنده شغل وظيفته هو أنه يحول بينك وبين الله يز... ما يمشي بوحدة جهة إنما يريد أن يأخذ كوكبة عظيمة معه لا يريد أن يدخل واحدة يقول موسى إذا عمت همس يدخل وحده؟ لا يعمل معه الكثير ولقد اضل منكم جبلة, جبلة كثيرة خلق كثير كثير كثير اكبر كوكة بيأخذ على الشيطان من ولذلك الان العالم كله سبع لبنون ولا انا رحنا الشيطان الشيطان كل لبن سبع العالم كله الشيطان ربحوا النار ربحوا سيدي بزيب فيدو طلبون فيدو الانترنت فيدو زيد يعني الاعلام كله فيدو الـ الـ الازياء العالمية كله في الاقتصاد العالمي في يده من في الدو. السياسة العالمية في من في يده وهكذا ما سرق شيء حتى المؤمنين الذين هداهم الله للإيمان ما الايمان ما يتركهم صافي الايمان صافي نازع الإيمان المشرك ايمان الصحابة رضوان الله عليهم ما يترك ما كذا لا لا بدي يطك الوسواس ابو يعني الامام احمد رضي الله عنه وهو يموت ويغيب يغيب ثم وثم لما يفيخ يقول لا لا لا سبع مرات يقول لا لا وثم لما يفيخ يقول له ولده يا ابي كنت اقول كذا كذا قالوا انه يعني يجيني الموت يجيني وتمثل الشيطان امامي ويقول يعض عليه ايده ويقول له يا احمد افتني فتني يا احمد وقز عيوخ وقز عسنان حديد قفتني يقول له لا حتى ادخل راك مافتك تدخل روح من فوتك حتى نسلم منك يا عدو الله تخرج روحي والله يعني العملي بالايمان ويحفظني من عداوتهم ووسوسه المهم يا اخوان فينا ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم يأتي من طريق الشمال شو طريق الشمال؟ يكفرك، يمزج في الشرك، في النفاق، في المعاصي، كل السيئات. يحبب الزينه الزينة، ويحبب لك اللواط، وعلاق العدس ذريه، هو كذا. ويزوي من طريق الخمرة، ويتلك من له طريق الحجيج، ويتلك من مال الحرام، ويقول لك نعم في حرب، ويقول لك نعم يمشين غربة، ويقول لك نعم سبيعة حرام لأن تموت ذنب. ما يخلي شيء، ما يخليك أبدا. يحفر مثل الحفر في الطريق ما تسقد نلقى ندير اذا جيت من لي وا تسقد للزينه واذا في, في الريبه وين تسقد في الريبة في القمار وين تسقد في الطريق يا باباك خلاص عندهم سيذا سيذا سيذا هنا وحفره هنا ولقمه هنا وكاده لقمه خلاص انا بالله ولذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا منه بيقول يعني ما الله قدر سلمات ما عندنا سلاح ما عندك الجيف ما عندنا كارطي يعني يوقفوا أمامه طاقه طيح المصفوط لا ما بي أشغل شو, شو, شو اللي يفكك منه هو أنت السجد بالله كل أعوذ بالله وما ينزغنك من الشيطان ينزغن فالساعد بالله بشين عند الله صوت بالله كيف يقول بعد السلام خالي ناكن سميشي في الطريق وكل بالكلاد قصد كيف تعمل له قال حجاب وانتصر الحجار اللي ويجي قال الحجار قال الحجار قال الحجار, الحجار. والعصاق اللي هو يجي اللي جديد خلوا الرفاق ترى قسم منه من هذه قالوا شو النية قالوا سندام ولا الجرذ ولا خير الله يجيب خربة الجرذين هذه الجرذين من هذه حسن ولا لا أشكون يخلق الشيطان الله وأشكون يحكم شيطان الله لا يسجد بالله زوج في الله أسماعه هو الطريق اللي كنا سري قل أعوذ بالله من الشر ولذا يقول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق الله قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الشياطين الاز والجني رب احضني من هذا امر من الله لأنه يعرف ويعلم اننا عاجز ان ندفع الشيطان ووسوس الشيطان اذا الشيطان وشبهات الشيطان ياتك في العقيده وياتك في الاقوال وياتك في الاعمال ويجيك كل شيء والله لو لم تكن يعني عالم عارف بالأحكام الشرعيه فلن يشتكي كل شيء يعطيك السم في العسل تحس بعسل وفي السم ويقتل بكره نسأل الله العافيه ايوه الاعتلاء يا اخوان إذا اشباقي قام من جميع بيئتي اذا رب العزه حتى لا يكون لنا عذر وحتى لا نتخذ الحجة وقل يا رب هو غلب علينا وإحنا حاولنا وحاولنا ودخلنا وقل الله بي ينفلك أنا بي ينفلك القرآن من أوله إلى آخره يحذر من وزاوش الشيطان ومن نزغات الشيطان ويقول يا بني آدم لا تعبد الشيطان إنه لك ويأتيك في العقيدة ويأتيك في الأقوال ويأتيك في الأعمال ويأتيك في كل شيء والله لو لم تكن يعني عالم عارف كل شيء يعطيك السم في العسل حسب عسل في السم ويقس البدن نسأل الله العافية ايوه الاقتلاء يا اخوان اذا اشباقي خان من جميع جديد إذا الرب العزة حتى لا يكون لنا عذر وحتى لا نتخذ الحجة ونقول يا رب هو غلب علينا وإحنا حاولنا وحاولنا ودخلنا يقول الله بي ينفلك أنا بي القرآن من أوله إلى اخره يحذر من وزوجة الشيطان ومن نزقات الشيطان ويقول يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مو مفكرنا بالماضي ارا العدو هذا هذا عدو الله كي احرض بكم خرجكم كامل بالجهل ارا ترى العدو قاعد يقول في الجنه اني في جنة الفردوس كامل في جنه الجنه كذلك اشو السبب في خروجنا هذا مو حرام واذى الجم هذا عدو الله نعم نعم ويقول إن الشيطان لكم عدو فتتخذوه عدوه ارا العدو يشكر ايش يعمل لك اول لك عنك يصنخك ويذنزول لك عنك بخلك زبط ايش يعمل لك لا تسأل وهذا الله يقول وادل عليهم نبأ الذي آتناه آياتنا منها. الله اكبر فانصدخ منها وبيم غير جام مسلوخ شيخ الله أتبعه الشيطان أتبعه الشيطان, بأتبعه الشيطان, بأتبعه الشيطان بأتبعه بأتبعه ولا تسأل إذا جبر مسلوخ الدب جبر مسلوخة عدل مع القرآن عدل مسلوخة قال للله قال للله ش ش شحي من المسلمين يقول شحال كم عليك يا حبيبي قال فأسمعه الشيطان نعم إذا رب العزة يقول لقد أعذر من أنذر أنا بيذل ولهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دل كان يطلب من الله أن يحفظهم جميع هذه الجياع اللي يمكن يتصرف من الشيطان من أمام ومن خلف جميعا يصرف كله ويقول عليه الصلاه والسلام اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامر واحفظني ديني ديني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ليه واعوذ بك ان اغتال من تحتي من تحت قد قنبوله يا اللهم يعمل لي غلو ما ريك لو عدو يعمل لي من تحت الطاقه وكان صلى الله عليه وسلم يقول عندما كل ما يريد ان ياتي للمسجد طريق المسجد يقول اللهم اني اسالك اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا وعن يميني نور وعن شمالي نوره ومن امامي نوره ومن خلفي نوره ومن فوقي نوره, ومن تحتي نورة. واعظم لي نوره يا رب نور الإيمان منور من جميع الجهات النور الرباني العنايه الالهيه الحفظ الشامل لا اله الا الله يعلمنا صلى الله عليه وسلم واذا المنسيه دعوه صلى الله لا شك انه يستجيب لك اللهم إلا إذا كانت عندك موانع أو شروط غير متوفرة شروط تب قلنا البارحة أنت تصلي صلاه الخمس صلوات الخطف وتصوم رمضان ها؟ يعني وتصلي الجمعة والله وعد أن رمضان الصلوات الخمس رمضان إلى رمضان زيد ولا لا يعني والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينها ولكن يقول ما مش بس الكبائر إذا اجتنبس الكبائر لأن هذه الفروض تتعاون تتعاون هي وترك الكبائر وعدم الإصرار عليها تتعاون على تغزيلك وتنقيتك وتصير سبيك ذهب يتبارك الله وإحنا قلنا متناشي غير عرفة تكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها السيام عرفة يكفر السنة السنه الماضيه والسنه الحاضره الشرط ان الصيام ما قويت على محوي كل الذنوب عده الكبائر فكيف النافله اقوى على محوي الكبائر لا اي سمحوه الصغائر اما الكبائر جمعها الاستغفار والتوبه انت ماشي في السيارة وجد سيارة عليها غبار أمام الزجاج الأمامي. هاي تعمل؟ تشغل هذا شغل المساحة هذا شغله ويمسح لك صورة. بس بسندون داخل في لكن إذا إذا طاح إيش الزفت ولا طاح السيمة طاح السماء وبيستمها بسيمة بستمها. تشغل هذه المساحة مساحة؟ ليه؟ أشياء شوف في في عجيب بس عملي. شو اللي المساحة؟ الماء والصابون والذيب والحق والمحكاكة سعادكم تسبيوا هي تسبيوا وهذاك العامة زراءة سلاحة الكبائر ما سمسح ولا يمكن أبدا ان تزال إلا بالندم والرغبة والتسودة وعدم الاصرار والاستغفار وثم تعزم عزما صادقا على أن في المستقبل ما تعد إليه أبدا عديم ساعة. عديم ساعة. عديم ساعة. نعم إذن الشيطان عدو الله بالمرساد هذا قصص كم من واحد يقول هذا يعني يحكي لنا في الدرس قصة آدم يحكي لنا القصص الدرس كله في القصص دروس مرت في القصص والله لو عرفت سر هذا القصص لا عرف لاتصلت لا بربك لا نجوت من عدو الله الشيطان الله ما يحكي العبث الله ما يلعب الله ما يحكي لنا القصص هكذا للتسليه لا لقد كان في قصصهم ايش عبره لأولي لمن يقول الالباب هؤلاء معترضون ما هم مهمين الالباب هم هؤلاء حمقى هؤلاء حمقى الله. ما فهم عن الله يعترضون على الله وانا سمعت هذا ومن من يدعي الفهم ويدعي العين يقول فلان يحكي القصص اجب باستحضر القصص اسمع القصص لا اله الا الله لقد كان في قصص ما. قال الله عز وجل هنا ولا سجد اكثرهم شاكين الله الله عزوجل قال اخرج مرة اخرى اخرج منها لما قسم امام الله دون حياء قال اخرج منها فانك رجيم خرج منها من الجنة او من المكان الذي بوعت الله اياها اخرج منها برا فانك رجيم اخرج منها مذؤوما مضحورة مذموما متروضة وثم قال له لمن سبعك منهم بقصر لمن سبعك منهم لأملأن جهنم منك ومن سبعك منهم وأجمعك وقلنا فيما مضى القضية قضية اتباع على هو والميزان من اتبع دين الله من اتبع شرع الله من اتبع رسول الله فهو المؤمن الصادق ومن لم يتبع أمر الله ولم يقتد بشرع الله ولم يتبع رسول الله بل رفضه وكرهه وما رضيه ما رضيه رفضه ورمى به وحارضه هذا شو هو كافر بالله وقرص عليكم الآيات منها قوله تعالى ذلك قال الله عز وجل ذلك بأن الذين كفروا باش كفروا سبعوا الباطل وأن الذين آمانوا ما امانوا سبعوا الحق خلص. هذا الحق من اي نأساهم من الحق من ربهم ولقد رسلنا موسى بآيتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا فيش كفاروا سبعوا امر في, أمر في, في فمن اتتبع هداية فلا يضل ولا يشقى لا هنا ولا هناك ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقه ونحشره يوم القيامة العرب ألو الميزان فالله يقول للشيطان عدو الله وعدو البشرية يقول له لمن سبعت اللي سبعت ولا في الحق اعتبالكم يتبع الشيطان اولا في الكبر في الكبر على الله وعلى رسول الله ثانيا في الحسد لنبشها صلى الله اول معصيه عصى ابليس الله بها شيئا الكبر والحسد سابعه في الكبر والحسد سابعه في الاغواء والاضلال كم من انسان والعياذ بالله يقوم بدور ابليس ياتي الناس من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم الغرب كله يسعى في هذا ياتي المؤمنين والدول الايمانيه والدول الاسلاميه من بين ايديهم ومن خلفها وعن ايمانها وعن شمائلها ليش لتكفر بالله كل واحد يقوم بدور الشيطان في تضليل البشريه في اغوائها في تحريفها عن طريق ربها في سلخها من إيمانها اللي قوم بدور إبليس لمن سبعك منهم أمر بالسجود ما سجد كل من سبع إبليس في كونه أمر بالسجود فلم يسجد لمن سبعك منهم فيش ولو في الحق لأن إبليس كان يعلم أن الله واحد كان يوحد الله في ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته وكان يكفر بأولويته اللي تبعه في الإيمان بربوبيته وفي أسمائه وصفاته كافر بالله ليش؟ لأنه سبع إبليس ولو في الحق إذا اتبعت إبليس انت كافر فمثلا الحخامات او اقول شيوعي من اتباع ماركس في رأس المال في ماركس في امور حق امور يقول طبق العامله كذا امور قد تجدها حق ما هو الكتاب باطل لكن صاحبه كافر والكتاب كفر لكن فيه امور معقولة حسب ما يرى وافق فيها الاسلام فهذا الذي يتسبع ماركس ولو في الحق مؤمن او كافر كافر ولو في الحق ليش؟ لانه اتصخذ متبوعه من؟ ماركس فمن اتسبع احدا غير الله ولو في الحق وافق فيما قال الله فهو كافر بالله لماذا لان الذي قالها ماركس مظلمه ولو كانت حقا والذي قال الله وقاله رسول الله مشرقه منوره الخضوع لهذه عبودية ربانيه نبويه نورانيه اما هذه ظلمانيه هذه شيطانيه فهناك فرق مثل الحخامات يطيلون لحاهم ما شاء الله تعرفون هذا ولا لا؟ فكر كشتروا عنده لحى ما شاء الله يثب عليها. كل يثب عليها لا ليش؟ لأنهم ابتدى بهذا سيدنا ربه. لماذا أمر الله سبحانه تعالى الملائكه بالسجود لهذا؟ مع أن السجود لا يكون إلا لله. بيها بيها. كما قال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. تعالك يا أخي ما فهمت؟ هاي كررناه مرات لمرات. والسجود السجود كان لآدم بأمر من الله ولا لا طاع لله ولا لا طاع لله لا والسجود لآدم كان تحيه وتكريم لا عبادة وتعظيم وفرقنا بين السجود والسجود كان في من قبلنا في أمم السابقة يجود التحيه بالسجود ولا, ولا لا يوسف الصديق لما جاء أبوه وإخوته بماذا حيوه؟ بالسجود بالسجود وخر له سجد. سجدة وخر له سجدة وهذا نبي الله يعقوب نبي الله يعقوب يسجد ليش لولده سجد سحية لكن السجود سجود العبادة وسجود التعظيم كما أن الإنسان يعظم شيخه فيسجد له أو يعظم يسجد للقمر يعبد القمر أو يعبد الشمس أو منهم من يعبدون الفروج ومنهم من يعبدون الأشجار والأحجار ومنهم من يعبدون إيش؟ يعني معبدات كثيرة وكثيرة كذا إذا سجد سجود السحية سجود التعظيم وسجود العبادة هذا كافر واستسجود السحية في شريعتنا ممنوع ممنوع إن هذه الأمة كرمها الله وشرفها قال لا تسجد إلا للواحد الطفا واشجد لله الذي خلقهن ان كنتم تبركين ثم يقول بعض الاخوه يقول اطلب الدعاء ان يحفظن الله من يقول عندهم كل يوم يفتحون الاعمال الكلمة. اللهم حقق رجاءه اللهم أعطيه ما يريد ثم سؤال اخر يقول هذان رجلان تخاصما مع بعضهما ثم قتل احدهما الاخر ما حكم الشرع في ذلك القاضي اخي هذا الذي هذا المقتول ان كان اراد قتل هذا القاتل فهو دافع عن نفسه حتى قتل القاتل فهذا دفاع عن نفسه قال واحد قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال رجل اراد ان ياخذ مالي قال لا تعطيه قال أريت إن قاتلني قال قاتله قال أريت إن قتلني قال فأنت في الجنة قال أريت إن, قتلت إن قتلته قال فهو في النار ليه دفعاً من من قتل دون ماله فهو شيء هو شيء فإذا أراد قتلت خلاص لكن القاتل والمقتل في النار كل رسول الله ليه القاتل ليه المقتل قال لي أنه كان حريصاً على قلبك المجرد عصبية ومجرد هناه هذا من ساعه بالبيت القديم كان كان خلاص هذا القاسم والمقصور في النار هذا المقصول من النار ليش لأنه كان حريص على قاسم صاحبي موش لكن من اجل عرضه من أجل مالك من أجل دينك دفاع كذا خلاص ايوه بلها عقيدتك ايه ثم يقول هذا جزء حلق القفا في نفي حلق القفا في حلق القفا مجوسيه حلق حلق القفا مجوسيه يعني خصله مجوسيه حلق القفا يعني اذا كان فيه تشبه بالكفار هذا السجون ده بالبريميرا هذه, هذه, هذه كذا الى اخره الدرجات دي لانه شافها تسحين عند ان طنياه قال والله ما شاء الله واحد يعني يقول مسخن والله انسى الانجليزي يبقى ما شاء الله اذا قلت صباح الفقي اعوذ بالله اعوذ نكون انكم شيء انا نفسي تشوف يشوف كانك تتلعن لا يريدونك بالفقي يريدونك انجليزي اسباني فرنسوي يا يليل، يا ليل يا عيب ما شاء الله ويشوف المرا ويقول ما شاء الله هكذا يعني هذا مصيبة إيه؟ ثم يقول هذا قلت في الدرس السابق أنعم الله على بني إسرائيل بالمني والسلوى نعم وانزلنا عليكم في, يعني في, في سياق النعم في, في سورة بقرة يمن سبحانه وسعب مينا كثيرا يقول كذا ومن سعديكم بكذا غرقت فرعون جنتكم كذا وقمت بجنس وقال، ها؟ وأنزلنا عليكم المن والسلوى نعمه من الله عزوجل. يعني يخبرهم ويمتحنهم. كيف نعم عليك ايش نعم لك ونعم عليك بالولادة ونعم لك بالوظيفة ونعم عليك بالفلوس ونعم عليك بالصحة ونعم عليك بالبصر ونعم عليك بالسمع ونعم من نعم لا حصل منها. كذا لك نعمه كذا كت كت كت ومدى لم تشكر كلها تحاسب عليها وتدخل النار من اجليه ثم يقول هذا رجل اراد ان يذهب الى اوروبا فقارق في البحر هذا حسن اخرق خلاص قل ما احضر الشر هذا اذا اخرق خلاص اراح الله البلاد والعبادة منه ايو ثم يقول يرحمك الله هل يجوز للإنسان أن يقيم أن تقيم له زوجته الصلاة لا هو يقيم زوجته تؤذن لنفسها وتقيم لنفسها أول النساء أما أنثى ها فالرجال قوامون على النساء أن تؤذن وأن تأكل أنثى وأنثى إمام يكون إماما متأذن ما تقيم متأذن بإن تقيم إن تؤذن ثم سؤال آخر يقول أما بعد رجل المريض في وجهه نشد نشمر مرض نشمر مرض يطلب الدعية اللهم مش فيه وعا فيه اللهم مش فيه وعا فيه ثم يقول يا شيخ اختوكم في الله أصابها مرض ولم يفد معه دواء اللهم مش فيها يا رب اللهم مش فيها وعا فيه. ثم يقول عندي أموال في البنك ولكن لا أخذ الفائدة الشهرية عليها هل هذا حرام؟ أقول نعم الله يقول وتعاونوا على البر والسقوى ولا تعاونوا على الإزم والعدوى وإنت إذا عندك عشرين مليون عشرين مليون عشرين مليون تعطيها لإصحاب البنك كم يستفيدون منها في كل شهر وثم تترك لهم هذه الفائدة ما يسمى بالفائدة ما يفائدة هذه نار ما يفائدة فائدة؟ أفادت ولا ولا أم أحرقت. أحرقت ما فائدة سموها الفائدة الفرنسويون سموها الفائدة سموها الفائدة وإلى ربا لأسناها ربا يا أخي هاتدي عملتك حفوتي قلت أخرهم يسترقوهم لي قلت قتلوني عليهم ما أقول لا هذا الضروري لك عندك أفواب أبواب والحمد لله قبل كانت عندها الناس أموال وكتسعملها وكتسعملها في الحيطان كتعمل يعني في الصحفر للبطموره و فيه ذهب و فيه فضه و وما شاء الله ها و عندهم يعني الطماج و القدوره هذا كان قاعد عند الناس قايد و كتخرج الطماج ديالها ديال الذهب ديال كذلك اي فكان عنده أموال و الحمد لله الأمور ماشيه تثمان ثقل الله في يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا ومن ثقل الله يجعله من أمره يسرا أعرف الإنسان ما أعرفه ما شبعوه. أرى شديد ملايين. ما أرى شديد من فك ثم يقول هل يجوز للإنسان أن يسويك بعروق ال الجزء المرأة أن تسويك بعروق الجرعة حيث ترك أثرًا على الشفة؟ نعم هذا هذا هو هذا العكار الإسلامي. بغيت العكار هذا اللي بزيع هذا أنا عم سيادك اللي كيعمل كي الحائل ها خلي الحرار هاد فيه تشبه تشبه بمرياء وعزونا ومسال شنوي كالا ثم يقول شخص بلغ من عمره عشرين سنة وفي يوم من الأيام شتم أباه وأمه كثير الشتم وفتح على أمه السكين نحط الإسلام في هذه المعصية هذا, هذا والله ملعوه ومسخوط من الله والوالدين إذا سخط الوالدين سخط الله وإذا رضي الوالدين وإذا عليه نعى يتوب. لله يتو يتو ب الله ويطلب المسامحة من أمه ومن أمه وأبيه لا الله يسمع ويتقرب إلى الله بالطعات ويسون الصوم النصوح وإن شاء الله نرجو الله السلامه وثم يقول شخص تزوج جبران صرانية وتلقاها ما ماذا يجب عليه يجب عليه أن لا يرضح ناي يصيرها أبدا قس تلقى بقبل التأجيل تلقى يطلق الملعوقات يعبيها نجبر كبير ويتطلقها من ذلك هذا اللي يجب بعده ولا قال لا يعود للمذرية لأن اليوم ما تحل, تحل النصرانية وليه يكون نهار لكل إسلام ويخلص للجزيرة بيستعجوا ذي اليهود النصراني النصرانية ما فهمه إلا؟ بيثوا السيطرة لمن للإسلام أما الآن لا هذا بيجمع العلم ها. اليوم ما فيه هنمية بمدن. ثم يقول ما حكم الشرح في استعمال الدوالي أجل أن لا يلدون لا لا يعني لك الضرورة كما قلنا من راس هذا جاء إنما حسن <تصفيق> المقصمي ولد مسل من كلاله هو ولدوجي مزون خاص في الخط عن مسل مين شو كل يصير ولد مسل ميني وحنا نعقموا الكافر يعطونا هو اليهودي ولد هو إحنا الأدوية ولا بالألمن بالبوبار البوبور كامل معمر مربيش بالدوه كده باش مش عقمونه يزول ده من أهم شيء مكمله هم كي عملها تسلقيح وشو انه والله ما ادري الملايير مو مال يروا ولا احد يعرفني لي حدث اللي كي يعمل ما كي عرش علاج احنا الطوبة العالم طوبة تجريبه طوبة كي يجربو فيه ومحن. ثم شخص صلى صلاة المغرب وفي الركعة الاخيرة قرأ الفاتحة والسورة معه نعم هناك رسول الله جمره في صحيح مسلم ونقرا العصر العصر والظهر قرأ السوره الأولى يعني قرأ في الاولى وثاني على النص من الاولى وثالث على النص من الثانيه والرابع على النص من الثالثه ولا تكون هذا إلا كانت كلها في الفاتحه بس هذا في صحيح مسلم ثم يقول ايضا شخص يدعي أو شخصيا يرى المعاصي كثيرا في المجتمع فيتغير قلبه هذا علامة الإيمان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي بعثه الله في أمة إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم تخلوفهم من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما يمرون ها؟ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبيه فهو مؤمن وليس من وراء ذلك حبة خردل دلم الإيمان إذا زال حتى تتسغير القلب وال وال وال والكذر في الله والغضبه في الله زالت حتى هذه لانه يتبسط تغير ليس مبسوطه اشبقى القلب اذا زاد هذا القلب رجاء في الدو ولا يرضى بالكفر الا الكافر ولا يرضى بالمعصيه الا الكافر بالله عز وجل هذا ثم يعني سؤال هذا الاخير ان شاء الله يقول ما هو مفهوم المخالفه هذه خصنا مس اصول يق مفهوم مخالفا مثله قل سبحانه ولا يبدين زينتهن الا لبعولتنا وابائنهن واباء نسائهن الله يقول المراه ما تظهر الزينه ديالها الا يعني لزوجيها ولا اخيها ولا ابيها ونسائهن يعني المسلمات ونسائهن مفهوم نسائهن المسلمات أن النساء الكافرات واليهوديات الجزء المرأة المسلمة تبدي الزينة ذي لا لا هذا مفهوم مخالف. اسمع مفهوم يخالف المنطق. نساء النساء المسلمات جزء المرأة ان تظهر زينتها لها مفهوم نس ولكن نساءهن يبقى المفهوم مفهوم نساء أن النساء الكافرات اليهوديات والنصرانيات والعلمات وحدات متبرجات ما تعرف زينتها ذي لا لا. فاتل اسمعها إلا لتدعوها للاسلام ما تخالط المرأة المسلمة تخالط الفجينة وتخالط المعاهرة كل متبرجة الدائرة ما هي إلا لتدعوها الإيمان أما لفلا الله موفقنا جميعا اللي ما شبوه ناس محمد الله مولى شو بيديش دول لا إلا اللي تصل روسو بليك